We'll يا ليه خبرني عن أمر المعاناة يا خبرني عن المعاناة يا خبرني عن المعاناة هي من صميم الذات ولا هي هاجس السر عيوني ولا باب hij haalt je is hier, hij is hier, hij is عنا مغل معانا أي منصم المدات والأجنبية هي هاجس نسهر عيوني ولا بات هاجس نسهر عيوني ولا بات هي هاجس نسهر عيوني, عيوني, عيوني ولا بات أو خفقة تجمح في قلبي عصير هي صرخة انتي مردت فوق الأصوات هي صرخة انتي مردت فوق الأصوات أو ونتن وسط الضماير خفية أو عبرة انتي علقت بين أو الدموع اللي تسابق عمي صرخت انت مردت فوق الاصوات صرخت انت مردت فوق الاسوات او ونت نوسط الضماير خفيه او عبرت انت علقت بالنظرات او الدموع اللي تسابق هميه Hij is her, en wel Hij is een sier, geen الجابها راع الولع We hebben een wereldje dat we niet kunnen vergeten. We hebben Hij is er, hij is er, hij hij is من حلو الزمان ورديه هذه حياتي عشتها في ما جار من منى Bij